هم غافلون لقد حق <تصفيق> القول على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 ذكره خشير الرحمن بالغيب فبشره بموفرته وأجر كريم إن نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين حضِر إلَّا عُمَّ مثَلًا أصْحَاب الْقَرْيَةِ إذْ جَاء أَهلَ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ أُثْنَيْنَ فَكَذَبُوا هُمَا فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا, فقالوا إِنَّا إلَيْكُم مُرْسَلُونَ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون لئن لم تنتهوا لنرجمنكم لنرجمنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تون عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون فَاسْمَعُون قِيل ادخلن قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من جند من السماء، وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة، فإذا هم خامدون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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت, الأرض مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهم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 وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ, لهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم, وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معارضين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَنَالٍ مُبِينٍ وَيَقُونَ هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة ما إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون دوصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفق في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مُقَادِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تظلم نَفْسٌ شيئا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 ورجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على آيونهم فاستبقوا الصراط, فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء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 لا يستطيعون نصرهم، وهم لهم جند محضرون، فلا يحزن كقولهم نعلم ما يصرون وما يعلنون، أَوَلَمْ يَرَ أَنَّ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 بقادر على أن يطلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا, إذا أراد شيئاً أن يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي وإليه ترجعون.